بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أعيم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 سَآمَ يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَجُولُ قَائِلًا اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ جميع العليم ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لا غني عن العالمين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 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَى يَوْمِ يُرْجَعُونَ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صالحين في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُذيَ في الله جعل في لَنَسْكَعَ عَذَابِ اللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً لِلنَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّهِ بِكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مَنَ النَّاسُ إِلَّا مَن آمَنَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا يَبيعُ سَبِيلَنَا وَنَحْمِلُ الخَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاكُمْ مِنْ شَيْء إِنَّهُمْ ولا يحملن اسقاهم واسقاهم مع اسقاهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون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 فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آَيَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ تكون ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون انما تعبدون من دون الله او وَتَخْلُقُونَ أَفْكَا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَبْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وما على الرسول إلا البلاء المبين أَوَلَمْ يَرَوْا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده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 هذا الآخر إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من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 ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك قَلَّ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا قُتِلُوا أَوْ حَرِّقُوا لا آيات لقوم يؤمنون، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا ما بينكم في الحياة الدنيا.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 فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ وَأَنْهَبَ نَلَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِنَّ نُبُوَّةً وَثَوْبَ التَّاب وَآتَيْنَا مَا هُوَ أَجْرُهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ انكم لا تاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين انكم لا تاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاء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 قالوا نحن اعلم بما فيها لا ننجيه واهله الا امراته كانت من الغابرين ولم ماء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 إنا مزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولا تركنا منها آية بينة لقوم يعتلون وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا يَوْمًا آخِرًا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم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 فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا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 من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر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 وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومنها اولئك مَن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 إذن لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُل إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا نَعْلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَالْكَفَا بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِهِمْ أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي وآسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلى ينات يرجعون والذين آمنوا قال حاتل من الجنه غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين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 جاهم الى البر اذا هم يشركون ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون